وأنه كان يقول سفيهنا على الله شخصا وأننا ضمننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا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 ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أسرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا